العبادات مبنيه على انكسار القلب لله واذا دخل القلب الكبر واذا دخل القلب الكبر او العلو او شعور الانسان بانه ارفع يبدا الخشوع والانكسار يخرج من الباب الاخر فقد يصوم اذ كان صائما أو يحج اذ كان حاجا أو يعتمر إن كان معتمرا أو يصلي إن كان مصلياً ولا يخرج من صلاته ولا حجه ولا عمرته ولا صيامه بشيء وهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن إذا دخل مسجد وعليك أن تجاهد نفسك إذا دخلت مسجداً أن توطن نفسك ويغلب على ظنك أن جميع من في المسجد أتقى الله منك حتى لا يصيبك شيء من العلو فتفقد انكسارا بين يدي ربك وأنت تصلي لكن ينبغي أن تعلم أن كل أحد آتاه الله مناقب وجعل فيه مثالب لكن الفرق أن بعض العباد ستر الله مثالبهم وأظهر مناقبهم وبعض العباد سترى الله مناقبهم وأظهر مثالبهم فلا يلزم أن يكون الشيء الذي تراه أنت يمثل خفايا وسرائر ذلك الشخص الذي قد حكمت عليه على ظاهره وقد مر معنا في دروس سلفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلباً وجدته يلهث من العطش فسقط فقال عليه الصلاة والسلام فغفر الله لها لما غفر الله لها لأنها سقط الكلب فأصبحت بنص كلام رسول الله مغفورة الذنب وهي عند الناس ماذا بغي والناس معذورون عندما قالوا إنها بغي فالعاقل لا يدخل ما بين الله وبين خلقه في السرائر ولا يتجرع على أن يحكم على الناس وأنت مسؤول عن نفسك فإن كتب الله لك الحج فرأيت من يمشي ورأيت من يقود أمه ورأيت من يحد في سيارة فارية ورأيت من يتعلق فوق حافلة فأنت لست مسؤولاً عنهم الله أعلم بخفايا قلوبه قد يكون هذا الذي في السيارة الفارية منكسر قلبه يتمنى أن يخرج منها لكن ظروفه أبت عليه وقد يكون هذا الذي على الحافلة ركبها عمداً حتى يراه الناس ويقولوا انظروا كيف يحج وقد يكون هذا الذي على الحافلة فعلها تواضعاً والذي في السيارة الفارية ركبها حتى يرى الناس مقامه, يرى الناس مقامه لكن أن لك أن تعرف محال فما الصنيع لا تكلف نفسك بالنظر إلى الخلق وإذا كتب الله لكم أن تحجوا كتب الله لكم ذلك وإن كتب الله لكم أن تصلوا إن كتب الله لكم أن تذهبوا أو تغدوا مع الناس لا يكن هنبك إلا أن ينكسر قلبك لله ولو أنك تزينت للناس بأي زينة فإن الله لن يحاسبك إلا على ما علمه من قلبك لا ولو ظهر للناس خلاف ذلك فإن الله لن يحاسبك على قول الناس فيك لكن يحاسبك على ما في قلبك له جل وعلا فما الحج وما العبادات وغيرها إلا مواضع يجعل منها أولياء الله طريقا إلى جنانه